ومن عدلك الكويتيين رملتكم نشد القطعه تعز عن حتى حتى فتت تحركوا ولعتوا وفرقتوا على القادم مكتوب على بقايا تسعين محاطين بصوتي عانين يا ابو لطفي حرف سي من السكوت ناير ومتهدلي دوله كامله احنا باسم الفريدي فما كنت هو انا بدي شو اللي يغلب على بلادي جينا انت جي يا خطوه ورسك مرسل باسمه راس راس في في ساعه ودي راسه فوق انقشها عليكم لك شخص يوم ما احنا فزت جنننا ابو راس فاس في na is de schatten, de bakker, de hek, is de schatten, de bakker, de hek, is de is de لو يلعب معنا حنا اعمام الجلد ابن المحطصل والمختصر خطر مكه ويظل لكم حصار اخضعوا يا عيال قلت انا ريني اطياصكم امر حتى ابد حتى ابد امي يغني مثل الفلو عيال مكه حنا وصلنا قهوه شوكولادو صاروخ مرسول على قوات ارض سرجر تحت المنطقه ابوك نطط جميع مع امك الوضعيه يوم جباك الدنيا هذه عشان انا كل انا هدف الفيردي هديه اطيزك هتك قديف فمنويه مرسوله من زبيليك كل اردن اللي مسوي قوه تراكس ودكتور طاقه امك السوداء مصدم يا طالبي تنزلوا يا عيال كل كل واحد فيكم أبي أنا طفلة أسألك رب الدولة كوميندي منا ونا عجمات فيكم لو نزلت توب الكامل أنا راح يبار بيكم. جعسرات دولة ما وقت. حرام في وقت. حرام في وقت. <تصفيق> حرام ik ga ze doen, maar ze zijn eruit. Ik ga ze eruit maar يا جيران الجبال نحدي راب الأجيال حرام سوك فيكم نشاطكم بكرة يحكمون تواصف سك حرام والله بالسعر الله السعود الله بالزرار الصعود يضلون السياد يضلون حارك راب ما ياخذ منه وظيفاً حكومة قبل ما نعيص دراتنا الوراثة نحن نسبنا براسنا ورتك فعلي رتك فعلي طال الرادت ويتراشن واسمين المواقف خلك مواقف هل عم أب هل عم ولا عم أبوه على عسرات دولة سجل منه ja het is nauwkeurig maar عشان اكون متطول على الالف مطلب كم انا محترم برزومك لما تولداء وقام التاجع حول الحسن بالأعداء في المكان في الزمان انا كنت ما بعيش او شار ومتحرش فيه داول كلمتر على نسكم وهذا مصير لما مصير في, في مصير مصير ما يخد مننا وقت ايبا سعودية تحت الدبان نحق يا رابل اجين حرام السعود فيكم نشاغطين ومقدر بيحكم ونتو اساس التحديد تعصرات الاولى ما يخد مننا وقت Onder mijn kap moet u de moet u